سفر دايب من الفراق ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظة اجتيا ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظة اجتيا فتحت الباب لقيت ورقاو كلمة وداع فتحت الباب لقيت ورقاو كلمة وداع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع Yeah. عشان من قلبي سافر وتحمل وانتظر والمين كانت أهات ولايال كتير صغر عشان من قلبي سافر وتحمل وانتظر والمين كانت أهات ولايال كتير صغر وكلام حب في قلب وسنين بعض وعزة وكلام حب الجرام وسنين بعض وعذاب مصعبش عليها قلبي ولا عمر اللي مهضر ورجعت من السفر دايم من الفراء مشتاق لعيون حبيبي واللحظة زرش ورجعت من السفر دايم الفراء مشتاق العيو حبيبي والرحزة اشتريها فتحت الباب لقى ورقاوا كلمة وداع فتحت الباب لقى ورقاوا كلمة وداع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع Come to me, tonight, my darling. Come to me, tonight, إزاي يبقى غريب واحنا في حضن الوطن قلب اللي طار وراخ رفك ألا إنتك سجل إزاي يبقى غريب واحنا في حضن الوطن الحلم في سنيا راح مش باقي غير براح الحلم في سنيا راح مش باقي فكرى حزينه تعيش طول الزمن الزمن من الصفر دايب من الفراق رجعت من الصفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي واللحظه اشتياق رجعت من الصفر دايب من الفراق اشتقل لا حبيبي واللحظة في فتحت الباب لقى ورقوا كلمة وداع فتحت الباب لقى ورقوا كلمة وداع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع The light,